صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام